book 2 17 في البيت في البيت ايفا هنا بيتنا هنا بيتنا. جوة إيبوكريبوت. فوق يوجد السقف. فوق يوجد السقف. دولو إيبودرمات. تحت يوجد القبو. تحت يوجد القبو. بزادي كجتا إما جرادينا. توجد حديقة خلف المنزل. توجد حديقة خلف المنزل. بريد كوكاتا لا يوجد شارع أمام المنزل. لا يوجد شارع أمام المنزل. بوكري كوكاتا توجد بجوار المنزل. توجد أشجار بجوار المنزل. Еве го мојот стан. Овде шикати. е банита. Овде се е и бањата. секунта е банита. Овде секунта е банита. се дневната соба банита. Овде секунта е وغرفة النوم هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. ولسنا الباب باب المنزل مغلق. باب المنزل مغلق. نو بروزورتيتا ستتвореني. لكن النوافذ مفتوحة. لكن النوافذ مفتوحة. دينيس اليوم الجو حار. اليوم الجو حار. نية نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. تامو إما إدنا سوفة إدنا فوتيليا. هناك يوجد سوفة وكنبة. هناك يوجد سوفة وكنبة. سيد تفضل وجلس. تفضل وجلس. تعمستوي موت كمبيوتر. هناك يوجد كمبيوتر. هناك يوجد كمبيوتر. تامو ستوي ستيريو اوريد هناك جهازي استيريو هناك جهازي الستيريو التلفزيون جديد تماما التلفزيون جديد تماما